أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى استكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من العين لا سحور موفين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسرى قالوا أجبتني تلفتني أما وجدنا عليه أباً ولا وتكون الكوم الكبير. وَأَنْتَ كُنَّا لَنكُم مَلِكِ بَرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نحن لَكُمْ ذٰلِكَ مُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر لا يصطنو إن الله لا يصلح عمل المفسدين ونحق الله الحق بكلماتي. صدق الله العظيم